بنيت بطبي التجارب، بنيت بطبي التجارب عمري سورا أصون به ما فديت، فبوحي بما شئت والله إني لمثل الذي عتريك بني. قولي سوسكت لا تبخلي فقير انا بجواكفتني <تصفيق> حسنت لحسنك لما شكوتي كني من اساتك <تصفيق> تمنيت دمعك لا ما سف قلبي لعل يروي مما رويت وأبقى طالب صندوق سر ومنك ابتدات وفيك انتهيت ولا ضاق صدق جوتو لضا او من هكتوي